بارودتي بيدي ومجعبتي كثني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شين فانتظري فجري ولا تهني شين فانتظري فجري ولا تهني فانتظري فجري ولا تهني فعقيدتي أقوى أبقى على الزمني فعقيدتي أقوى أبقى على الزمني حسني إذا عصفت بموجة الفتن حسني إذا عصفت بموجة الفتن والصبر لي زاد في شدة المحن والصبر لي زاد في شدة المحن بارودتي بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجابتك فني شيشان فانتظري فجري ولا تهني شيشان فانتظري فجري ولا تهني فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيتي من الطين فليهدموا بيتي بيت من الطين أو خيمة نسجات من ريح كانوني أو خيمة نسجات من ريح كانوني سأضل أمطرهم حمم البراكيني ساضلوا انثرهم حمم البراكيني يا دولة الكفر بعلوجك الحمر يا دولة بعلوجك الحمر لن يهدؤوا ابدا في موطني الطهر لن أبدا في بارودتي مهدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني ششان فانتظري فاجري ولا تهني ششان فانتظري فاجري ولا تهني ششان فانتظري فاجري ولا تهني ششان فانتظري فاجري ولا تهني المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز. رواد